يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام في سياق سبحانه في قصة موسى ولقد رسلنا ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وهارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد بالكافرين الا في ذرائهم وقال فرعون اغتنم موسى وليدعو ربه إني أخاف إن يبدل دينكم وإن يظهر في الأرض الحساب وقال موسى إني عبد بربي وربكم لكل كل متكبر لا يجبون ليهم الحساب وقال رجل النوم منال فرعون يرسم إيمانه هنا كما ولكن السياق مرضوك بالصعب على كل حال الله سبحانه وتعالى يقسم, يقسم سبحانه وهو يقسم بما شاء كما شاء فهو يقسم ويؤكد لنا نحن لا نحتاج الى القسم من نحن حتى ان الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا بالقسم على انه ارسل رسلا وانزل كتبا ولكنه سبحانه يعني يعلم اننا قد يدخلنا شيوعترين الشك الله سبحانه وتعالى يتنازل معنا سبحانه ولا إله إلا رجل لطف منه وأعمزاً بنا يقول والله لقد أرسلنا لهذا جواب قصر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لأن كل رسول رسول إلا ويعطي الله سبحانه وتعالى ما يقول له آمن علي الفجر كما قرصتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إلا تدل على صدقه في وكان وكان الحجه التي بوتيه ان محمد صلى الله عليه وسلم الحجه الدائمه الخالد التي لا تموت بنجه ولا تنقطع بسفره لا بل بقيت الى ان تقوم الساعه لانه خاتم وخاتم الرسل الرسول ما عند النبي الذي بعده ما فيه نبي ابدا في خلاف الرسل السابقين تلك المعجزات وتلك الايات ما تتبوء استاذ معجزه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي هي هذا القرآن العظيم، معجزته بالكلام فهذا القرآن تحدى به كل البشريه على أن يأتوا بمثله عجزه، بل وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فحجته قاله، وهذا القرآن كما قلنا من راته وكرات كان أعظم من النافع التي خرجت من السفرة وأعظم من العصر التي كانت بسحية وأعظم من احياء الموتى وأعظم وأعظم وأعظم وأعظم, وأعظم. لان كل الناس كلهم صعاب وطلباء وعراق وعظائم الكلام ومع ذلك ما استطاعوا ان ياتوا باكثر صوره تعني ثلاث ايات فهذه حجه قاطعه على رساله رسول الله <تصفيق> المهم الله عليه وسلم يقول والله ولقد ارسلنا موسى باياتنا بايات مرئي رحمه ايات التسع باياتنا ثم مع الايات سلطان سلطه على النفوس سبحان الله اعطى الله السلطه سلطة من منه سبحانه وتعالى على الوجوه البشرية كل رسول الرسول ظهر فيهم خلهم لابد أن يؤمن بأن هذا خلاص ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل من لا مخزون بتألم مجرد ما هو وقف عليه صلى والسلام قال ثلاث كلمات أربع كلمات يقول والله عز وجل سلام وهو من علمه من عباقرة العلم من كبار العلماء يقول والله قلت لما سمعت أن هذا الرجل جاء ودعا الدعا مكناهات اسمع وإذا به قام يحكم في المجموعة التي كان فيها أيها الناس، ها؟ يقول له عليه الصلاة والسلام، الـ يعني، من الأرحام السلام وصلوا بالناس بالليل والناس النهار تدخلوا الجنة في قال والله في نقل ما قال الكلمات. هذه كلمات من القطاع من الإخارة العظيمة من الشيئة الحميدة قال الله بمجرد الناس العزوة يتقذوا أنهم سبب بمجرد ما نذره والله إلا هو بيوتي كلا إذن سبحان الله صبت على النفوس نفوس الناس بأنها هدرت بها بالأمر جدا وإن المعجدات لا تخلق الإيمان العاصر المدعث لجرعان آمن به؟ لا الناقل لما خارجت من السفر آمن الناس؟ لا فالمعجزات والآيات لا تخلق الإيمان أبداً ولكن هي حقيقة هي دليل دليل الرجال المدية ولكن أتل منها واعظم منها هو السلوك هو الإيمان الذي يدعو اليه التوحيد، المنهاج المنهج الذي أتا هو أكبر دليل على صدق هذا الرسول المدعاء ولذلك قلت لكم مرات إن الإمام الشافعي يقول والله لو رأيته أحداً يمشي على الماء ما سنته بأنه بي حتى أنظر في أعماله وأحواله وحياته اللي موافقة لكتاب الله سبحانه سوري جل وقال ما قد قصى الإمام الشابعي قصى والله لو رأيته يطير في الهواء ما سنتهت حتى أعرف ان الخوارق يجب المشاهدون يصلحوها والكذابون ولا قدر الله فراس ايضا ان الدجال يقتل الرجل الطبيعي دجال ويقول للسماء امطري والارض امبيتي فذنبي والارض طي خلاص ومع ذلك اشوف مكتوب عليكي هذه الدجال هذه الخوارق ليست ولذلك اذا راينا في, في سلسله الرسل ما نجد احدا من الناس امن بحارقه حتى الذين طلبوا انشقاق القمر والله لا امن ولا واحد خفاني شقاق الله بما امنوا لما راوا المنهاج لما راوا فحو الرساله لماذا يدرى هذا النبي؟ ولذلك لما جعفر لما سافر او هاجر من مكه الى الشعلة الحرش وسألوا للنجاشي لماذا يدعو هذا الرجل؟ فريد ينهى عن الفحشاء ونهى الزنا للعالم عن قطيعه الرحم ويظلم عباد الله ويظلم الصدق والامان قال والله هذا رسول رسول ان الهادي هو اكبر دليل نعم يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان نبي الى فرعون وهامان ليه ليخصص هؤلاء لانها لم تتلخص الحكم يسير هؤلاء فرعون بممملكته وصحبه وصببه وفرد ووو وح وو الحديد وهمان بمساراته بجدرة خلية الحديد والنعنع هو وقارون وإن كان لسه منهم وقام يموسى فلَكَنَّهُ إِيَّهِ الْمَالُ الْمَالُ يُقَرِّبُ مِنَ هؤلاء هم اللي فقالوا إيش محافظ على سلطتهم وإبقار على ملكهم لابد أن ولا بالك ينفر الناس قالوا صحيح أم هذه الآيات لنقصوا ما عندهم شيء لي. هذه الآيات لهذه الخوارق للعادات من الطوفان والجرار والقمر والضفادع والسمو والسنة والطاعون اللي كان ينزل هذه الآيات قالوا صح صحام أنو صحيح. وادعأ أنه رسول من عند الله لتعيلة السحيد ويدرك للبعث والرشو والرشو. الكذاب قالوا ساحر كذا فلما جاءهم بالحق التوحيد بدين الاسلام الصحيح جاءهم بهذا المنهاج العظيم جاءهم بهذا الدين بهذه العقيده فلما جاءهم بالحق وكل ما سوى الله باطل كما قال الشاعر على كل ما خلى الله بس كل المناهج باطلة شنجه نجاسه قرر كل, كل النحل وكل المذاهب وكل الدصاصر وكل القوانين كلها باطلة كلها نجاسة إلا ما أفضل من الله فلما جاءهم بالحق الثابت الذي لا يتزلزل ولا يتزازل فلما جاءهم بالحق مصدر نصدروا من عندنا من عند ربنا ولا حق إلا من عندنا فلما جاءهم بالحق من عندنا أشخالوا اقتلوا أبناء الذين أمانهم معه دعوا الى تحديد الله يستقر قطع الناس نسل هؤلاء المؤمنين وأوروبا الآن تخاف من الإسلام وغزو الدول الإسلامية والدول الأفريقية هاه والدول الشرق الأوسط إيش بالأموال أموال ومكافآت بل حتى القروض لا تقدم في هذه الدول إلا إذا التزمت بتحديد الناس بتحديد الناس الحماية حماية العروض وحماية السلطة ها؟ بشروط شروط مرفون بيش بتحديد الناس، وشي آخر، والو... يعني وال وال هاي وكذا، أنا أنا وليس الخضر والقمراس، بيجي ليسميت، سمعت الوزير الإيطالي وزير, إيطالي وزير خارجية إيطاليا قال يجب على الدول المتلعة البحر الأسود المتوسط أن ترصد ما لا يقل عن 16 12 مليار دولار ليش لإيقاف الزحف الإسلامي؟ يعني هذه الدول تهدد أوروبا. جاء شو بور قال هذي بديل للدول هذا دور يعمل سحق بسقة ليش لإيقاف السحق السريع لمحاربة الأصواني لمحاربة الإرهاب ما يسمونها بغير تغير اسمها فالمهم الإخوان هم يخافون من جملة الحرب الذي آه صلّى الله تعالى على أبنائه العربية وليشهد حجدها هذه الفكرة قديم عند عند عند عند أساطير عند البرلمان أنذر عالمي أمور هم... هنا هو... عندنا دراقا ستجد إيش على الرسمة من اشقال من هذه الاصاط الكبرى اشقالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معها في ثيقد اذا قسمنا حتت الناس يعني قضى وهذه الفكره عملها في العام الاول لما راى رؤيا قلت الكبرى رؤيا ها هلت النار وهذه الرؤيا تكررت نار خرجت من فلسطين وجاءت الى مصر وقضت على بيوت الاكبر قحرت الجميع وما تركت في مصر اي و يعني والكهان والسحره كلهم يعني يعمل و... و يعني واتفقوا على ان هذه الرؤيه معناها تفسر بان رجلا يخرج من بني اسرائيل يكون قضاء ملك الفرعون على يديه والرؤيه تكررت والرؤية تكررت واؤكد و... فهو حبيب لأبناء النساء النساء يذبح الأبناء ويساعد ذلك قلنا كان من شأن من قدرة الله عز وجل ازداد الولد أن ازداد هذا الولد أن ازداد حارون السنة التي لأنه بعدين مبارك وقد فتور خروم خلاص ما راكم يخدم لنا العمل الشاقة أشواء في البناء وفي النجارة وفي المعادي وفي المنازم أشواء يخدم لنا كيف يسامين بالمرض في العمل الشاقة هكذا في السنة التي يفتلسانة يترسانة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 يجيدوا ويجيدوا جيدا المهم يا إخوان شاء الله أن يتربى الولد في القصر الفرعود ويربى الفرعود على يديه ويخذف الله العفو الحنان في قلب زوجة الرعود هي التي ترعى الولد حتى يحقق المظلة المهم يا إخوان يقول عز وجل هنا يقول هؤلاء أشغاله نقتل الأبناء ويسعي النساء وقال عز وما كيد الكافرين كل كافر كافر مهما خطط ومهما دبر ومهما قرر فالله تقرير الله وتخطيط الله النبيل وماكيد الكافرين وما يفيد الكافرين. الكافرين الا في ضلال في جيه في بوار في حزار في باطل. ما وما فيد الكافرين وما يفيد الكافرين الا في ضلال قال هذا هذا كان راي ايش راي فرعون لكن فرعون ظن كان ثغ شيء اشقال وقال افرعونو ضروني قتل موسى مضرص الحرب ينطق النقل العالي هذا مجرد في القتال قتله ضروني قتل ضروني يقصد ان هناك معاده ونبي هناك يقول لا يمكن قتله ليش لان قتله يشعل بديله في الشعب في أسبابه وتكون فوضى وتكون ضوضة ولإنه عظيم في نفوسهم شخصية ما الله ويصبح بطل ويصبح نظرنا ماذا فعل مع مع الصحراء السحرة جاء بمنه لإطالة مجدده وما ذلك كله عام فإذا قصنا يعني أدرائي الجمعة أو رأي التبرأ الذي مع في رأي إذا قصنا موسى سوف تقول انضباطة العام للشعب يمتدونه لا أزمي فورا ونجل وحاج ضرورني ضرورني موسى قالوا له عنده رب رب يدعو والرب حقيقي يدعو ربا ويمتر قالوا وليد يا هو ما يدعو ويتعجب وليد ربا أليسة بسى تمر يا يا فرعون تمر بقاتل موسى وفي الموسى ليه قال إني أخاف من الاثنين. واحدة دينية واحدة دنيوية أخاف على دينيكم ودنياتكم هذا سيقضي على الكل؟ أهذا سينشر الشر والفساد والأرض؟ أقضى الناس وأقضر الناس ويعني يعني أنجز الناس ينهى الناس أن يتسبعوا خير الناس في ذلك الزمان ظهروني أفضل موسى وليبع ربا إني أخاف أن يُبدي لدينكم أشد دينهم هم الأصنار يعبدون الأصنار يعبدون الأهلية وعلى رأس الأهلية وإنسعيب وكبير الأهلية هل شون هو؟ فرعوت وغضل رب الأعلى شون رب الأعلى هي صغيرة وهو أعلى هذا هو دين ايش؟ دين المصر فرعوت البراحة هذا دين ودنياهم هم فيها الرقص، فيها المزجول، فيها، فيها الخمور، فيها الأفلام، فيها العرض، فيها الشر، فيها، الريبا، فيها الريبر، فيها، فيها القمار، فيها كل فيها اللواط، فيها كل الشر فيها. هذه حياة حياه مزدح. كلها مغبورة. كل هذا هي هذه الحياه الطيبة، هذه الحياه الحلوه هذه الحياه الناعمة، التبرج والرقص والزنا وال. والافلام الخليعه والخليعه هذه الحياه ازاله هذا فساد والله ما بيقولوا لا لها الان حساب الله يقول فساد الحجاب ومنع الخلاص يقول فساد في الارض والله سمعناها والالف تبصر وتخرج يوميا يقول هذا الظلاميون يحجرونها على المرأة ويقول ما يجد المرأة غير سبب في البيت أما تأمل خارج البيت في النعام وفي المحافظة وفي في كذا وفي كده وتكون مضيفة بالطاقرة وتكون يعني في, في, في, في الجدارات وفي الشركات وفي كذا وفي كذا يعني هذا حجز المرأة وميدعون إلى حقوق المرأة يقول حجز المرأة عن هذا فخاش الأرض والله يتشميع لكن عندهم خير هو أن يتزوج الرجل بالرجل وأن تتزوج المرأة بالمرأة وتعطى الحرية للكم من ما يشاء في الحرية بدون قيود هذه الحياة الطيبة هذه الحياة الحلوة بس سمعنا والله من يقول إن أولئك الذين يمنعون التواصل بالخبور ويدمح عليها ويدمح عليها ويدمح العماره عليها ويقنص اليها إليها هؤلاء وهابيون هؤلاء مجرمون هؤلاء يريدون ترديل في الوسط عرضين. والله سنعنيه ومكسومة بيكسوم هذا أسلام ما زانت موجودة إلى الآن ظهومي أسلمون سواليه إني أخاف أن يبتدي ندمهم وأن يظهر في الأرض الفساد، ومشملة الفساد ذهب ملكه لأن نصف الناس تدين بدين الله، وتقطع لشاء الله، وتسلو بأمر الله، وتنسى بنهى الله عسى الله يرفع عليهم الرقاب. خلاص، هذا فساد يقول. يصبح الناس يدينون بدين الله، نفر يدينوا بدينه، استطاع، وطبعا استطاع، وطبعا مش مطيع، وطبعا خلاص. هذا فساد عنده إني أخاف أن يبتل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد هذا ثم موسى على سلط الشراء بل غوى بالخطأ على أن القرار الأخير والطلب طلب الرئيس وطلب طلب الملك هو ذبح مج مل غوى بالخطأ أشعمل أي روك يرك إليه وأي نجلة يستغيث بها ويطلبها أي رقم واحد عنده قال ما قال اعوذ بالله قال أعوذ بالله أنا نجئي لجومي إلى الله سحصني بالله لا يفكوني ولا يحل بيني وبيني ما يدبر إلا خالقي ولا فقال فقال موسى قال الله عن موسى قال موسى اني عدت بربي وربكم عدت العياده معناها فرار من الشر الى الغير ممن يجدك ممن يحميك ممن ينقذك سفر الى الى يفرر سلم من طلب الخير فقل لي يا جك الذي من من الشر الى من يحميك ويزيد عن العدو ويحفظ فقل اعوذ ربي يا الله هذا عيد. أعود. إني عز بربي. ليش خذ بربي؟ لأن هذه صفة وفي حاجة إلى في حاجة إلى الرعاية، في حاجة إلى العناية، في حاجة إلى الحب والصبرية. إني عزت بربي وربكم. ما يقربنا ربكم؟ هو ربكم. هو الذي يرعاكم هو الذي يحفظكم هو الذي يحميكم هو الذي وضع منهاجا تربويا يجب ان تتربوا عليه وان ابيتم هو ربكم فهو ربنا ولذلك ارسل لنا رسولا مربيا انزل لنا كتابا تربويا فهو سبحانه ولو لم نتربى ولو لم نهزل عليه حديث شربيا فهو ربنا فاتبعوا فيه هذه السبه وجعت اليها هنا اني عدت بربي وربكم ليش من كل متكبر لا يؤمن هي مش ساعة. كل متكبر والمتكبر سبحان الله طاغيه المتجبر هذا يفعل كل شر يسفك الدماء ويهتك الأعراض وينهب الأموال ويقتل رسول الله يقتل رسول الله إني أعوذ بربي وربي من كل متكبر حظي من أن يريق دمي أنا أعوذ بسبحانه والزاف في ربي يحميني من هذا العدو الذي إني عز بربي وربيكم كذلك إذا وكعت في الشر وكعت في مرزق وكعت في مصيبة داقت لك المضايح لك جاء إلى ربيك إني عز بربي وربكم من كل متكبر والمتكبر الطاغية هو الذي يرفض الحق ويبقض أهلاً ويتكبر عن أن يخضع لمولاه هذا هو أفضع وكل الكفار العالم ال ال البدناء والشهداء ساءوا كبرهم والكفر قرأوا من أول إلى آخر الذين رفضوا رسالة رسول الله في عهد وبعد اليهود والنصارى والمسيوس والمشركون كل سدوم الكفر الكفر وخصوصا أعت الكفر العلماء هو الكبر على الله الكبر على الحق بس قرأوا قرأوا الكفر بطلوا حس كفر رفضوا يعني دفع وتمشى و الناس يعني احتكار الناس يشوف هو هو كبير هو على الربوبيه هو الرب الاعلى ويحمد الله من قيم رحمه الله كل واحد واحد في وقسي ما يدع الربوبي ربو الأني لا هو كل واحد واحد كل كبير صغير لا هو تجده في حالات اوقات قاتل انا انا ما شايفه ما نسي يعني تعذيب نفسه وكذا ولو كمومي لا هو تجده النخوة نخوة, نخوة الكبر نخوة الربوبيه راجعنا ماتوا جد مناخذ الى السخفه الضافه سدهم تعرف سدهم اعمال المسلمين اعمالهم الطلايات اعمالهم ايش المخزات والاميات والموسيقى وكل جذادات الى اخره السخفه وما هو وقولهم بس عاد الخفهم يلا حوله الله كيف فوق الك فوق قاموا بالزوجين صدوا شيء وكذا اسمعوا لي كيف العفيف كيف بيجي قطعوا نفسه عن ربه استخدم الله فتا فتنرجع كل مستجبر عن الهجاب يعني عدوا لرب ورب من كل مستجبر وخصوصا كل مستجبر لا يؤمن بالله لأنه ما المجبر ماذا يؤمنوا بالله وانه رجل بعد غرس ينفر في محكمة الله ويحاسب نقشه على الصغير والسبيل على النقير والتطمير ولذلك الآن لا يؤمنوا سيفة المستجبر أشياء لا يؤمنوا بالحساب وكل واحد يمذي من الحساب أبداً وما يتكبر على الله وعلى أمام الله على شغل الله أبداً دي شيء خاص الله دي جزء مكتب الخلود ويحكمنا عن مزيد الخلوط بالسجن الأبدي اللي أخذ السجن على الخلوط بالله. شو يا حبيلات فكما تتطلون إنك لا يمكن أن لكن ذاكبر يوم إذا أعمل حاجة غيره بإذنه يتحاوله ويجعله إيشه بأعرف هو يقبل أن يجعله ليس يتلق العلاذي نفسي يعيشه بأعرف يذني ويصمر ويقمر وكل شيء يقبل أن ليش ليه حاجة يترضى الإمام اللي أعرض. أعرض من المحسن فلذلك قاموا ذلك بإذنه اللح ستشابه ذاته وعاده إني بربي وربكم من كل من المحسن فالله هيئنه من قسر فرعون داخل من آل فرعون من أقالب فرعون من, آل من من هو من فرعون ليحبن هذا الرجل لأن الله استجاب قال رجل رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَدْمُ من آل فرعون وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ من آل فرعون عقبه للدعاء مباجرة الله وجد كيف عليه الصلاة والسلام وجدنا عن حماية شركية وحدة ايمانيه وحده شريكه وحدة ايمانيه كانت من السيده خديجه فكل خديجه كانت لها صول أو جود سبحان الله لها عائله كبيره في مكة فكل عائله خديجه رضي الله عنها كان يحمونه سيدنا رسول الله هذا هذا حمايه ايمانيه وهناك حمايه شركيه جن الله عز وجل عم ابو طالب لا مش ما شاء الله تبارك الله لحكمه للزوجيه هذه فكان حماية هي ما كانوا يستطيعون ان يلصقوا الادب يا رسول الله ليش ابقاء على ابي طالب ومنهم وهو يحمي ويقول ظلم رساله ربي ظلم كثير على بركة الله نعم ولذلك نفع الرسول صلى الله عليه وسلم هو اقل الناس على ما وهو يرى نفسه ما في احد العسل مثله بركة من النار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 يقوم انوا هي هذا الرجل من داخل قصر فرعون من برنامج من من وزاره كطبيعته وكلمته نافذه كلمه الهواز العقيمه والا ما طرح الكلام رجل مؤمن من اليعاقب يكتم في ف الله يا كيف هي ايضا لموسى من سيدنا ما تكون موسى لما كان في ها يعني عملوا يمشوا ترقصوا في البحر لما يشفي خبيه شكو يجبره شجره يجبره ألف رأس ما ألف رأس جعل الله من فلسوح لأنه يجبره من ألف رأس ويأتون أن أبيك بم يدبح ويقول هو هذا لا أعمل ألف رأس واشته أعمل ألف رأس هو بلا تنأسه للقصب أعراضنا يقول هذا هو فبريت الخادم يقول له مرأته أسيا كُر لي ولد جعل حماية حماية من داخل السحب الولد كل رسوعين لي لا تقصدوه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او لم تسخده هو ولده يكون خادم لنا او لم تسخده هو ولده ومعنى اولاد بلا جعل تحفيه تحفيه تحفيه حتيه حتيه يتضروي ويقوم وي. ويكون ميركلوه رسول الله ويكون ملكي ملكيه انتباعون عليه هذه الحمام اين ازاد من الله عزيز. كذا ايضا وجد الله الرجول غتل بالله ولا تقصد الله سبحانه وتعالى حقق المعجزات ويحقق ما هو الخارق قال لا تفترع البدء فقال سبحانه قال رجل مؤمن من آل فلعون يرسل انه كان في العرب في الأرض ونزع المؤمن أو الخارق ماذا؟ يكتبوا إيمانه المؤمن يكتبوا إيمانه إجوز إن سيكتبوا ايمانا نعم إجوز الإنسان في أمة فاسدة أمة كافرة يعني مجتمع شاهدين بحيث إذا أظهر الإنسان الإيمان الحق ذبح ووو ويوه ما يبطله وجوده هذا رخص من الله يعطيه أن يؤمنه بالقلب ويشهد الله إله الله محمد رسول الله وإذا والنص ساعة مجرد يوم تقص عبادة في في الخ في الخلاء وإذا خاف ما ي ما يجمعها رح كل المبتدئ يجد القلب والكافر إذا فرض قلبه فيه خدم أي مبتدئ مع المصلي ويحجبان مع المصمرين ووو في مع شيء كان قلبه كان في الخلاء المبتدئ كله وليس لابد من الإنسان إلى فإذا كان موجود نجاشي مسدي رحمة يقول نجاشي كان ملكا كان في الحرج وأمن بالله وأمسك بالقول من والله ما صلى لله ركعة مدة في حياته مانين وما حكى بما أنزل الله زين لأنه بمجرد ما يشم منه رائحة الصلاة ولا رائحة الصيام ولا رائحة الحمد ما أنزل الله إلا ويغادر يقسن فهم؟ ولما مات يقول حكى من في الفساعة وكذلك من هذه السنة يقول والله ما صلى الله فكع ولا حكى من جانس الله ميت لأنه كان خائفا ولما توفى صلى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على على وفريج وخرج إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الجبل وصلى بالسحابة وصلى فممكن إن أخاكم أصحابنا اليوم يوم فصلى فممكن الصبوس على على على علاة كن أخافه صلنا عليه صلى عليه رسول الله صلى الله عليه <متصفيق> وسلم وكان وقع أيضا يوسف كما سيأتي إن شاء الله يوسف في مصر يوسف كان ولا خسر كان وزير وزير وزير وزير وكان المملكة المصرية كلها في بل العالم عارف والبعض من العلماء أنهم سمسك العرش وصار ملكا يقول بعض زوجين لما جاء أبوه وجدوه خروا رفع أبوه العرش وخرج له يقول كان ملكا ويقول ايضا ما كان لنأذر الله خوفا من أعزائي يخاف يموت قف دمك لاستأساق هذا يقول مزيئة هكذا إذا هذا الرجل كان يبثم ايمانا يعني في عنه رجل الضخرة الصياق كي ظهر على انه خلاص أعلان الإيمان نقطة كثمان كي يكتب الأول ولكن وجاء الوطل أن يعيب ولصورته ولمكانته من سطاع فرعالم أن يقضي معه يده رجل رجل رجل. رجل رجل قال الله عز وجل وجاء رجل مؤمن وقال رجل رجل يموت الرجال رجل رجل عظيم لكره لان الشهامه الشجاعه القوه في رجل حتى الله عز وجل في بيوتي لديه الله زمها وانت رفيع تكوني سبحوا الاوفياء بخذول ولا سواء رجال رجال فحول الشهامه القوه قال رجلان من الذين يخافون من رجلان سبق كل خلاص كره مولجان. قال رجلان من الذين يخافون. 12 كل له لجنة. كله كل واحد رجلان هم الذي الرجال. وجاء رجل من أ... وجاء من أقصى المدينة رجل رجل يسعى حبيب جاء يسعى. قال يا قوم سيروا المرسلين سيروا من لا يسلكهم أجرهم مستذون رجل. فكذلك. وقال رجل رجل. شنو الرجال؟ هي هي ايه على الجو ممتاز جدا لو عايزين بيمكن تقول ان انت كده لله ولا اله الا هو مجموعه من الشماتين قال لا تمشي وانا لا اي احد فيني ديات ثم يغث مني لا لا بس خير نأسى لكم لدينا اللي تعلموا دين ربكم اللي يعرف كيف تعبدونه <تحب> كيف تحنوا سبتيلون ثم تترون الاسلام الصحيح هذا من بياساكم ولكن على قلت يقول الحق غالب احنا كنكلوا مع الله هذه رجل وقال رجل مؤمن من آل العرب يكتم إيمان اشقال معارضا لقرار لقرار العرب لما قرر في العرب قال فرعون ضروري اثر مجر وقام يعني بيان يدافع عن الرجل يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مجر قال قال بهذه العبارة السيكاري الفظيع الشنيعه مشني عليهم ويقبح فعلهم ايه هذا القرار هل تقول على هذا السباب الجاري يعني يوجل السفاه ترفيعي تقديري تنجيسي ايه هذا القرار ده هل تقتلون رجلاً؟ <تصفيق> <تصفيق> أن يقول ربي الله اللي يقول هذا الكلام يقتل؟ كلمة حق اللي يقول ربي الله وانتم هكذا بحرية التعبير ولا لا حرية العقيدة ولا حقوق الإنسان ولا كيف تقتلون رجلاً؟ يقول ربي الله قال الحق. من الذي ربه؟ من الذي خلق من الذي سوره؟ ما الذي أصابه؟ من الذي أرسله؟ يقول ربي الله الحق قال الحق تقتلونا؟ قال يقول حق تقتلون؟ يا خساره إيش ما وش اتقتلون رجلا رجلا رجلاً رجلاً عظيماً؟ يقول ربي الله؟ ويريد لك مجرد قول لا القوم بدليل مصاحب الدليل مقرون بالحجة الدامعة. وقد جاءكم بالبيناس ما واحدة يقوله العلماء ال يعني جمع الجمع المؤنث السالم يعني من مجموعة كلة من مجموعة كلة ولكن إذا لم يكن صخوفا بأن وثم دعمه السياح بعد جاء بالبيناس ما واحدة ما عشرة بل على كلة من عشرة فوقين بيناس الكل يعلم مصر كلها تعلم علم اليقين بان هذا رسول الله الحجه قائمه بدل ان نقول الحجه بالحجه ونضرب الدليل بالدليل مش الدليل يشرع ايش قراراته حتى شنو راجلين يقولوا يكون ربي الله والحالة هذه قد جاءت بالبينات بالبينات مين من ربكم بينات بينته مين على أنه رسول من عند الله وأن التعوى الذي يدعى له هو والمنهج الصحيح الذي جاء به هو الحق دين الإسلام العظيم كل الرسل جاء في دين الإسلام ما يمكن أن يسمينا فقط الله إن الدين عند الله الذي أرصى بكل الرسل من آدم إلى نوح إلى الإبراهيم إلى موسى إلى إيه كله إيه؟ إسلام, إسلام. ما ما عند الله من الدين لدي إسلام لذلك إسلام للنعم نعم وقد جاءكم البينات من ربكم من ربكم لوط من ربكم وان ابيتم هو ربكم الحق هو المربي لكم وهو الذي ارسل هذا الرسول المربي وهو الذي سينزل كتاب التربوي من امير الله مترك هذا وهذا من اعظم نعمه ومن اجل الائه الله ما خلقنا هذا فلن مثل البهاء مثل الحرير والكلاب والخنازير هذه لا الله خلقنا ووضع لنا من عاجله لنكون نحن له عبيدا فهذه حريه في العبوديه حريه اراد ان يحرر عقولنا من تقليد الاذى والاجداد ومن عبادات الخرافات و ها و الترشين والالهه الارضيه أراد أن يرفع قيمتنا وأن يعني شأننا فيجعلنا عبيدا له في الدنيا كنت تجد عبيد يقول ليه يكون عبيد منه عبد منه عبد كبير بالكبرى من, من هو أكبر؟ الله أكبر فالعبود هي لله حرية عبود هي لله كمان للإنسان كمان بالحرية ولذلك ما عز وجل خلق الكون كله في خدمة على الإنسان وجعل هذا الانسان في خدمه مال في خدمه دين الله عقل الشمس والقمر والنجوم عالم العلم والسفن الكله يخطبك الليل والنهار يخطبك البحر تخدمك الشر تخدمك نباتا تخدمك النجوم والكواكب والشمس والقمر والافلاس كل العالم كله يخطبك وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا لكم لكم لكم بسخر لكم المكياج، وسخر لكم الألعاب، وسخر لكم كل شيء لكم. ونسف ليش السخرية؟ وما خلق الجن ونسف إلا ليعبدوني ليكونوا عبيدا لي. لنا اللهم؟ سرطان عبد الله ولا ما سرطان؟ من عبد؟ إذا في عبد الله في هذا الشيطان؟ كذا أو عبد الكاسوطةس أو عبد اللي يعيب وعبد الحشيشة. كذلك؟ لا أو عن ذلك من اتساخذ إله؟ هراء أريد من اتساخذ إلهه؟ هراء نعم يقول الله عبد الرجل وقد جاءك بالبيناج ثم يعني هو سبحان الله طرح القضية العقلية قال نعم طيب. نحن ننظر منفكة إذا كان صور هذا إما صادق أو كيف ما حد بسني يعني أمور العقيدة لا بده صورة من هذا هو يعرف الحب إن أنا على حب ولكن حتى حتى لا ينسى بأنه يدافع عن ها عن رسول آمن به وعن دين أتناقه فف هو يطرح هذا القضية لل لل لل لل لل البص لي لي للبحر دي بساط البحر <تصفيق> ويقول أرأيتم مفكرو إن يكون حقا هذا الموقف إن يكون وحقا موقف انظروا كذا إن يكون كريبا. فعليه كريبا. ليه يكون تجاري؟ فعليه كده ليه؟ ليه بتقولوا؟ ما إذا في لك اذا كان لك بس هل بنسرع ايه؟ هو كل واحد يعمل شيء وكل شيء هو شيء فهو يتحمل بنسرع ها اذا كده بقى ايوه ليه بتقولوا؟ اديها وانه كل وقتلنا رسول الله قتلنا من جاءنا بدين الله من جانب استرحيل من جانب إن شاء الله والله يعيدوه ويكون ويسميه والكلة في كل هلاه وهو الفعال من يريد أشيكه من مصرناه إذا قسلناه وإن يكونوا سادقاً بعض الذي يعيدكم بيش كان يعيدهم هو كان يعيدهم بعذاب الدنيا وعلى الآخرة وقال لحي ويلا قسلناه وكان على حق وكان على صدق سيسيهون بعضنا وهدنا به وهو هذا بالدنيا والاستاذ سالم المحمودي هذا عيب يعني هذا الرجل المؤمن سبحان الله تخرج في الحروب ايش من المدارس العقيقه الاسلاميه العظيمه يقضي حياته كلها في الدراسه لا يا. لا هذا ايه ابن الله نحن كنا نقراون عن ازياء المناظره هذا هذا حوار لدار فيش داخل برلمان هذا الرجل المؤمن كان ويحاول البرلمان لهم قال ما فعل كذبوا جسدهم وإني كان إيش وإحنا قتلناه وصاده هو رسول الله إيش يرسلكم بعض الذي عيدوا ليه كلي عيدم بإيش كلي عيدم إذا إذا إذا فعلوا خيرا الثواب والجزاء العلوم وإذا فعلوا شرا العذاب الدنيوي والعذاب الآخروي وبعض هذا بعض من الذي عيدوا كذل ذل حيوم بعض الذي عيدوا وثم كان يعدهم بأنواع من العذاب هذه الأنواع من العذاب إذا ننزل الله بعدها خلاص فكيف يكون لها؟ يعينكم الضعف الذين يعينوه ثم قال إن الله لا يهدي من هو مسرح كذاب. انظروا إن الله لا يهدي من هو مسرح المسرح هو الذي تغلع في الساب وفا هذا المسرح يا يعني الذين أشرقوا على الفسق كثر منهم كثروا فأكثر وقثروا فأكثر وكثر فأكثر وأشرقوا فأكثر كل الشرك كل معصيه ضرر فيها كل مظلمة. تأذى مشر يقول إن الله ما يهدي كل مشر كذاب مشر بالمعاصي المعاصي مشر في الفجور والفساد والشر والإنسان مشر في ثم ينشر ذلك إلى الله يكذب يكذب الله شو شو هذا الرجل تين الله تعالى صار يوم الله هذا شو من اللي يدعو شو بحياته؟ شو بالمنهاج الذي أسى به؟ ماذا بماذا يا مرران؟ بيتسوحين بالامان بالأمانة، بالعفاة، بالتساقوة بيت سبحانه إذا هذا الرجل مهدي ولا ولا أولا ولا دعم قولوا لي ما مهدي الله لا يهدي أنه ما كم إذا كانوا والله كدام الله سأهدينه شو بالميزان. اللي يقصوا كل بير الميزان الذي يعرفه به المحكم المبزي جنو المنهاج النهاج. ولذلك يقول الله عز وجل اكبر ما يدل على الولايه والتقوى ان أولياءه ان المسقون الا ان اولياء الله ما من الذين يقرون ما الذين يرضون في ذهبا ذهبت ما الذين يمشون على المال لا ما الذين يحبون الموتشه من هو الاولياء الذين امنوا آمن وسلموا تقوى هذه أكبر خارقه الرجل فالارصح ده... مثل عرف... الرسل ومثل الملائكه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 تذلّي عرف خارقة بالله تبارك وتعالى. اذا لو كان هذا الرجل كذاب، لو كان مسلّم، لو كان مجرم، لو كان كان ما يهديه الله وكان في إشارة إلى أن المجرم والمسلّم والكذاب شنو؟ اللي قرر تبزّل. إن في طيب. تلاقي مستيري. إن الله لا يهدي من هو مسلّم كذاب ثم اخذ وشده وينصحه. درس، محاضرة ديني داخل فرلمانتا اشي يقول لهم يا قوم والرجل الرائد عيكي بو اهلك يقول لهم انسوا قومي سمني سم من عشيرتي انا وقتبت النصيحة لله يا قوم لكم الملك اليوم الله شرفكم وترمكم واعطاكم مثل مصر مصر كلها بايدينكم العلو والغلبة والهيمانة حتى دون أسرائيين سحصلوا بطيقهم ستتصرفون في كنوز المسقي مجسر ملك عظمة جمال في الارض أطاكم كل ما فيه لكم هذه نعمه ولا لا لكم الملك اليوم ظاهر لنا في الأغلبة كلها لكم فما ينصرنا من دأس الله من جاننا إذا نحن قتلنا هذا الرسول قتلنا هذا الرجل الذي بان الحق عليه واتضحت الحجه القاطعه على ان دعوته حق الى نحن قد قتلناه والله اعطنا الملك بدلا من هل من المقصود لا نشكر الله نشكر الله ونطيعه ونؤمن برسوله ونتبع كتابه ونستسلم وننقاذ شرعه ونصبح عبيده الله يبارك لنا في هذا الملك ويبقيه لنا لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض لكم ثم من ينصرنا كمؤمنهم بس ما يتوهمش على انه ها بعيد عنهم فمن ينصرنا نحن ندرجع عما أعطونا الله من قولت هذا قولت لنا قولت مجرسوا معنا يستعطينهم بها فمن ينصرنا من بأس الله يُعجابي إيجاءنا إذا قتلنا هذا الرجل لما أردتها بالكلم بأس الله بسئة الرجل المؤمن لديه تسمى إمنا لما لم تصدر كلام إيش كلام الرئيس، كلام الملك، الملك فرعون ما كان قوله اسمعوا، يا ربنا يحيي، زين. قال فرعون مؤكداً لقراره السابق، ما أريكم إلا ما أرى، ما أشير عليكم إلا ما أراه صائباً وهو قتل هذا الرجل وذبحه نفس ما قرر، قل نفذ ما قال ما أريكم إلا ما أكتاتورية. كنتم كتاتورية لو قال شوف سبحان الله القرآن. رب القرآن. ال الحكومة الاستشارية تبارك ما يقولون تاجية. حكومة ذكاء استشارية ربنا يبارك فيها. وذاك يقول ملك العادل ملك العادل ربنا يبارك فيه ولو كان كفار ولو كان كفار. والملك الظالم ربنا يخربه يدمره ولو كان علو مسلمين. والله إذا كان بالسلام فبالقيس بالقيس سبحان الله لما جاءت الرسالة جاءت الرسالة أشعى من استشاءت قبل جاءت لي رسالة فيها إنه من سليمان يعني هذا إنه من سليمان وفيه وانه فيه ممسادة بيس بسم الله الرحمن الرحيم ألا سالوا عانكم تكبروا للسكبار سيوردكم في الدمار والخرى سليمان وعنوا بسم الله الرحمن الرحيم ألا سألوا علي وزوني مسلمين مش خلص يا أيها المهلا استشعر أفسوني في أمري ماتوا في قاطعة أمرا حتى ما نصد على رأي حتى تستفقوني بيعان قالوا نحن أقوياء نصدر الدافع عندنا الدبابات عندنا الطائرات عندنا الجيش عندنا الخيول عندنا, عندنا عندنا عندنا من القوة ما به كل كل يعني من أراد احتلالنا ومن أراد السيطرة عليه نحن أقوياء أقوياء بس شديد ثم الأمر إليه فانظري كانوا ساروا سار الحشيش اسمه ما الله فانظري ماذا سار قالت نقول دخلوا تدخل القرية فالأشهدون جعلت عزيزة أهلها كده يمحلون وني مرسلة إليه قررت أشياء أنها ستراسل الرجل وتشوف أمره كان له هو النبي حقيقي ولا يريد الملك ويريد المال وكذا وجربت ونكت وقررت سبحان الله وهضر هذا الأخير على أن الرجل يكون سكت وأنه رسوله من عند الله الأدلة القاطع وعدها فكانت هذه المملكة بارك الله فيها بسبب مشكلة لكن فرعون أشقر لهم ما غريكم إلا ما أره بالحديث والعقب شتقت العقبة الغرق والحرم وما أهديكم الا سبيل الرجال أشياء كما بساطة طريق الرجال وإنه طريق غرق طبعا. طبعا. طبعا. طبعا. طبعا. وما أهديكم الا سبيل الرجال جل الرجل ما سكت ما زال الرجل مو من نعنى ما سكت. ومازال يرجو من هؤلاء الايمان كيف تشعر بالدعاء دعاء المخلصين الله جل منهم يا رب اما كل واحد يدعوني يسير الاخلاص في الدعوه قليل الناس يدعون اله يسير المهم هذا الرجل كان يدعو لله وقدم الدعوه الاولى والثانيه وما افلح في التر اللي هو وغادر البصر افلوح لبث في قومه ليلا نهار الله يحكي ليلا ألف سنة إلا خمسة ساعة وخمسين سنة مئة لها في السنة والجهة هذا شهادة الله اندي دعوه وقومي لا ما يجيب على الحساب هم دولوا البقر الله عز وجل لن يوم من الخبيل قال له مقدة آه لم يجيب على فتحساب قال يا ربي أنا فاعات وفاعات وفاعات وفاعات يا ربي هيت ضبطي هيدا خلاص علاش؟ ربي لا تدع عظم الكافي عندنا بياره إنك إنسان لهم ايش؟ دلوقتي. يود الدور ماذا <تصفيق> على هذه السنين طوال لا تشكي عرفتهم؟ الله ما عرف يستر؟ نعوذ بالله اللي يبغى على يتعلم الصور في الدعوة ويتعلم ديب يدعوه ويقرق صدر فهي أكبر مدرسة للدعاء فيقول الله هنا سبحانه و يقول هذا الرجل المؤمن ما تكس أشخاص الرحمن وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل أحزاب أنا كنخاف عليكم الدمار والخرام الدنيوي هنا هذه المملكة نشاهد كنشوف الأرش ديالة الأرض ستقلل وتدمر والله أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، كلهم الأحزاب الذين تحزبوا ضد الرسالات، من عليهم مثل الأحزاب، ثم من هي الأحزاب، مثل داب قوم الواحد، وعاد وتموت، والذين من بعدها، ما كثير كثير كثير،, كثير. أشمع له، أشلاء دابهم، دابهم هو محاربه الرسالات محاربه من الله، وقفوا ضد شرع الله. ما اراد التوحيد ما اراد الايمان حارب الدعوات اشكال عبث الله معهم بعد الهموم وعبث الله معهم اشكال فكلنا خلاوي من به فمنهم من رسل الله عليه حاسبة ومنهم من اغلف صيحة ومنهم من خسر ما بين ارض ومنهم من اغلف هذا نظر الله يعني اجمل هذا النعم في قوله اني اخاف إن عليكم مثل الاحلام مثل داء بقم يعني منهم ومن الله وعاد هنا، وقوموا ضمن راجعتهم وعادوا سيموت والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا علموا بالله الله <تصفيق> والله them to وما الله يريد الرحمة الله الله ما يعد الله لهم إحدى الذين ظلموا الحمومات حين ازمرهم وأبادهم وفعل بهم ما بعد ظلمهم وظلمهم من الله طاردهم المسلوب وحاربهم وحاربوا التوحيد وحاربوا الله زوجيب قمت الله ضمن رواب وتحّروا كذا فبقال كذلك والله يريد من ذلك مخاف وياقوا اني اخاف عليكم يوم الشنات لما هددهم بالعذاب الدنيوي هددهم مره اخرى بالعذاب الاخروي ما هو العذاب الدنيوي فقد فقط ارصد اولا من العذاب يعني من عطب من عاقبته ومصير الغابرين واخاف عليكم من مصير مخزي باذن الله يوم الشنات كيف سنه اسم اليوم الذي يقع فيه النداء, النداء اليوم الذي ينادي فيه اهل الجنه اهل النار ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن ونادى اصحاب النار يا اصحاب الجنه انصيضوا على نهر الماء او مرقوا بهذه التلال بسم الله يبدا ات وندى اصحاب الاعراض رجال يعرفون بزيماء قالوا ما اضطعت في جباب مباكم التكبرون اهؤلاء الذين اقصموا ان الله لا اله سبحانه سبحانه النداء العام لاهل الشقاء واهل السعاده ينادي يقول إن الا ان فلانا بالاسماء فلان وفلان الا ان فلانا قد شقي شقاء وصلا ساعات تغدا بدن. صل الله على بيته. وينادى من المسلمون أنا إن فلانا قد سعيد ساعات لا شقاء بده بدن. الله مجدل متعال. وينادى لأن الجنة وأهل النار فالجن في جبل جميع وي ويرون كل يرون يعني يرون الموت في صورة كذب. أهل الجنة يعرفونها والمار يعرفونها وقالوا ما هذا قال النوس وانتم ما هذا قال النوس عرضتوا قال عرضنا الموس يا نوس الموس يا نوس ليش؟ يعني اللي في الجنة يفرح فرحاً مار بعده وفرح ليه؟ لينه كريفاً يموس وأهل النار كانوا يطمعون في الموس ولا خلاص مستقلت الموس مات وليس الحكم خذاء وعصاء وعزراء والله شبك هذا عزراء أيهاب من النار لين الموس مات؟ نداء. وينادي أهل النار في الويل والصبور يعودك الكلاب ويصرخون ويسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال اخساوا فيها أخساك من يقول كب زجر الكب وترث الكب اخساك ايه كب هديك أخساهم في فيها ولا تكلمون وينادي المؤمن ينادي ها ام القرؤون بما يتسلم يسن... الجهازين ويتسلم الشهادة على الجعل الاجعل هاك شهادة هذا على عدد التراث بالصح هاك شهادة النوبية الريح نوبية ها ام القرؤوا عديتابية ان اذا نفس ان امو لكي حسابية فهم في عشدة راضية فيه, فيه جديسة عالية خطوف وادانية كنون جمالين وينادي الاخر اشي بقول يا ليتني لموزة تجارية ولا بدي ما حسابية يا ليتها كانت قابية الموز كان يمكن فرمنا في الدنيا على طول فيلي هي باتت يا ليتها كانت قابية ما أصنعني ماليا كندي مالي عندي جلود عندي عندي عندي مالا أين الشرطة أين الأولياء أين مافي لذا ما شاء الله يوم السنة هذا إيش هذا يوم السنة الرجل الصالح، الرجل المؤمن، أية مؤمنة يحذر من هذا <تصفيق> اليوم، يوم الصلح. سبحان الله هذا اين عرف شيء. في كان في كلمه قرأت، قديس الإيمان يعني جلس هذا مرات، ثلاث، أربعة، مع مرات عرف كل شيء، عرف كل شيء. الله يحكي. لو كان يحكي أحد من الناس يقولون تزهروا، هذا الله يحكي. في هنا والتعور. وأمن من يس هذا الكلام. ترفوا أن من من يذبح من ذم قطع الاطراف السحرة الذين جاءوا استجدا بهم للمقاومة موسى وووو وتحذيف الجذري ها وانقلب المميين قال لو قطع مائديكم وأبرفكم خلاف ولا منكم في جذور النخل ولا تعلمون أي نعمة على الأرض قالوا لن نُسرك على ما جاءنا بالبينات وحق الذي فطرنا فاقضي ما أشقتنا ما إنما تستطيع لشيء فتنفت وفي ولو أنت أنه والموت موت الأبطال ونموت الرجال جاءوا في الصباح يصحوا حراق ونسل بساشة شو هذا لا قول ما عدوا خلاص نجحوا أبدا أمامها هذا العبيد أمام هذا المدبرين هو يقول هذا الكلام أشي يقول. ويا قوم إني أخاف عليكم ويا عليكم يوم الثلاث يوم تولون المدبرين يوم ينادي كل واحد باسمه النار. وين بالفرار وين الله مزحل عليهم يفرون وين فرنا هنا وين فرنا هنا وين وين جيمن على كل الكل موحد بين الملائكة لا يمشي إجبار الملائكة الملائكة صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا لا صرف سبعة صفر موحد أيه ويقوم اني اخاف عليكم من سناتي ومسجون الكبيرين ما لكم من الله المعاصي ما في من يعصمكم ويحميكم ويحفظكم من من النار النار نار قال الله عز وجل ما الله ناصم ومن من حال ومن يزيد له فما له هذه كأن فيها إشارة عناه بترك عني هو لأنه قال ما أريكم ما أريكم إلا ما أراه فأهديكم الناس في الرشد إنما يشبك مشبك قال ومن يطيل الله فما لهم من حد في يهدي وليس في الدين هي بيد من بيد الله فالله هو المفهوم هو الذي يهدي ولاه دالة الله لا دا. فمن هداه الله فهو وهو ومن أدنه الله لأحره أما اوه الله كان فرعان انه سيهدي والله بيديه هداه هاده بيدي الله والله من يهدي ويهدي إلي من, من النار اللي Saya عند الله، أترضى بالله أُtam Zara' bağ الى الإيمان بالله وَتَعَطَشَ الى اللَّقَاء بالله والاتصال بالله هذا الذي يهدي ولكن لذلك الذي ينفر وذلك الذي ينفر ذلك الذي يتنجى الله يهدي والذين جاهدوا فينا لا نهديهم نمزه لنا واولئك الذين زاغوا فلما زاغوا ازاغ الله كل رحيم ان الله لا ياتي منه مسرف كذاب ان الله لا ياتي منه كاذب جفار ما يهديه ما دام الكذاب ما دام جفار ما يهديه حقيقه يعني يطهر من هذه الصيغه الخبيثه ويجي ناموس يترك باب الله متطلع الايمان بالله ومتعطشا الى الاتصال بالله يهديه الله فقال هنا ردا على دعوه العود وما ثم قال ولقد جاءت يوسف من قبل ان مصر استقف رسالة رساله في يوسف كما قلنا ولقد جاءت يوسف من قبل بالبينات وكل رسول رسول كما قلنا لا متجاب ما ذكر في القران الكمل الى هذه ما ذكر في القران يوسف الصديق انه رسول إلا في هذه بالرغم أنه كانت السجن ودعا الى التوحيد أرباب متفرقون سبحان الله الواحد القهار ولكن لا نجد أبدا في القرآن كله مجتمع أن الله أدت رسالة يوسف الله في هذه الايه قال ولقد جاءكم يوسف من من بيناس فما زدتم في شك مما جاءكم به ما عملتم به كنتم تشكون يعني قلتم إن رسالة هذا الرجل زحوم حولها يشكوه ما ندري ماذا يريد؟ نعم ما انتم بي شكتتوا في المسالة فيه. وضقيتم على هذا حتى مات وثم جزمتم يقينا وفرحتم فرحا وتمنيت ان تزول هذا المسالة وقلتم الحمد لله ما في وقلت ولقد جاءت الله الله لقد جاءت يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك ومات قلتم لن يبعث الله مباده رسولا. الله هل الله تكلمكم؟ الله ابطل دعوكم ها هو قد ارسل الرسل لان من رحمه الله ومن فضل الله البشرية ومن نعمته سبحانه وتعالى بخلقه انه ارسل لهم رسلا وحسن لهم كتبا ليرفعهم الى الكمال البشري وليسعدهم السعاده الابديه في جواره سبحانه وتعالى ويودعهم بالنظر في وجهه في دار, دار الكرامه وفي دار العز ويرضى عنهم وينكرمهم هذا إيه من نعم الله ولا لا؟ من أكبر نعم من الله هذا أحسن شيء حتى إذا هذا يقرث من أن يبعد الله قد يرسل خال الله وزعى لا. كذلك يجر الله من هو مسرفه رصاره جميع من هو مسرف يعني متغنظ في الشر ومتغنظ في الفساد ربنا لا يهديه أبدا وخصوصا إذا كان أم يعني يشد على شيء ويامر الايمان صحيح دائما هو في شيء دائما يعني عقيدته عقيدته مزلزله ما يقود على يقين ابدا ورساله ودينه راي يعني تشيده حاجه الواحد يدعي الايمان ولكنه مزلزل عقيده مزلزل ايش لاحظوا جل يقول يقول في القران لا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن التبعين. فإذا فاذا نسقت على بصيره انت لا اسمع يا رسول الله لا بد تدخل عندك العقيدة يقينية ما شفية. عندك الشك هذا الدين عندك الجزم وعندك يعني الحق الثالث في قلبك ما يمكن يتصرف إليه أبدا هؤلاء لا يرجون الله وثم بعد هذا لأنه سلف العلماء في قوله سبحانه ومن اتبعني وش رجع رجع ليش ل ل ل على بصيرة أنا ومن اتبعني أو رجع يقول ادعو الى الله يقول معناه ادعو الى الله انا ومن اتبعني اجمع من اتبعني اذا لم يدعو الى الله ما هو من اسبعي كما قلنا في الاخيره اذا لم يكن على بصيره من دينه وعلى يقين من عقيدته ما هو من اسبعي اشقر بكتير رحمه الله صلى من عليه وسلم صحيح المعنى الاول والثاني كل, كل, كل مؤمن ينبغي ان يكون من الدعاء وان يكون على بصيره على بصيره من الدعاء اذا لم يكن داعي وعلى بصيره ما هو من ازاح رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هكذا فيقول الله عز وجل هنا الله لا يهدي من هو مشرف او هذا ما يهدي ابدا من يهدي يهدي اليه من احد يهدي اليه يهدي اليه يهدي اليه يهدي اليه يبعدون عن ثم قال الذين يجادلون في آية الله بغير غير الشرطان كبر مقصا عند الله وعند الذين آمنوا. اذا وجدت طائفه او واحد يجادل في ايه الله يجادل في ابطالها في ردها ما يؤمن ما يقبل كتاب الله ما يقبل شرع الله ما يقبل حكم الله اذا رأيت انسان يجادل في ايه الله فاعلم على ان الله يمقتها اشد المقص وكل مؤمن مؤمن يمقتها وسبحان الله والله يمقتها ولي النبيين هؤلاء ملحدون في بلادنا، الذين يحاربون ديننا باسم إيش؟ باسم إدماج المرأة في التنمية. يحاربون هذا الدين وهذه العقيدة، ويحاربون حكم الله ويحاربون شرع الله باسم هذا، باسم الجهاد، في هذه القضايا، والله ينقضهم وينقضهم ونلعنهم في قلوبنا وعلى وأعلامه فينا على منابرهم، وهكذا هو هذا على مسمومين. يغضب لله وين بالله لله. الولاء والبراء في الله يحب كل مؤمن موالي لله ويبغض كل منافق كل محنو كن محارم لله هذا ما المؤمن وذا ما كنت عندك هذه العمال هذا المعنى ما تمؤمن ولو كان أبائك وابنك ولو تأهم ومن وابنك حب في الله وأبغي في الله تكون مؤمن الله ولذلك قال الله عز وجل الذين يجادلون في آية الله في آية الكونيه الكونية ج... تم الواحد يجادل في آيات أن تكون هذه الآيات أو هذه ال لا... لا... يعني الكواكب والنجوم وال... والرياح والليل والنهار والأمطار والهواء إلى و... و... آخره كل هذه أثمن من الله تتم الواحد يج... يجادل في هذا يقول لا لا مثل بس... ما في الله الله ما في قدرته ما في عظمته ما في جنة ما في نار ما في دين ما في رسل ما في ما في شيء إنما الطبيعة هذا هي للطبيعة ثم الإسلام في الإدعاء دائما سمعنا عامل في الطقس الطقس اللي جاي بروده يعني هذا بيجاي امطار وهذا ان الله بيقع وقلنا ان شاء الله تسمع والله يستر اسمعنا عند اللي فادي منهم بالطبيعه ان الطبيعه وقد يكون غاء الطبيعه غبيص اذا وقع السيل وقع ايش بركنا ما اماكن انفجرت واذا وقع رياح او فيضان او ثاني طبعه والله هذا الطبيعه الطبيعه الطبيعه الطبيعه هؤلاء يجادلون في آيات الله هؤلاء الملاعين ربقون في قدسهم والنقص هو مضروب في البذل بعشرات المرأس الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. وانترون يجادلون في الثالثة يجادل وردهم في تحديهم في ردة أليس عبد الله يقولون كل ما يقول الجدال يقول يقول يقول كان يقولون في الآيات التونية وقد يقولون يقول يقول يقول لا يتسلزينيهم فهو لا يقبلون نشارع الله لا يقولون حجم الله يقولون الحجاب يقبلونه؟ لا المعنى عن الهندان الإسلام يقبلونه لا الاقتصاد الإسلامي يقبلونه لا هكذا وهكذا كل الاحكام التشريعيه يا أبطنا والأبطنا ويقولوا هذا تأخر وهذا رجعية وهذا إيه شبحي طاعة الله ما يجادلون في آياتنا وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فاعلم عنهم حتى يأخذوا فيها لكم إذا مثلهم إن الله جابع المنافقين فيه في جهنم جميعا الذين ترفضون بكم بإداء هنا شغال. يقول ما معنى قبل سعاله وما كنا معذبين حتى نبعد نصوله هل هذه الايه تدل على أمام المشركين الذين الماسوا قبل ذات السبب السوري صلى الله عليه وسلم طبعا رب العزة يقول ما كنا معذبين يعني ولا معذلين الله لا يعذب ولا يكذب إلا بعد إخافة الحجة بعد الصبر والصبر وإنزاله فإذا نبت الرسالة فما في آخر ولا ترى ما في حكم ولا ترى فمثلا الحراس التي تشي في الأخيرة في أمريكا ها؟ يعني بعد بعد الجئات في أمريكا نادرين تشي فتاة على مخري يعني عنده سنتين والثلاث سنوات يعني الناس متوحشين هؤلاء هل يعذبون نفسهم يعلمون رسالة رساله قتلوا فيه رساله ساطعه قديمه انتظر ماتت ما بقي شيء فهؤلاء ما نقول الله يعذبهم أبداً وهؤلاء كل الامم الذين لم تتعب فيهم رسالة والله سبحانه وتعالى رسول لكل الامم بل من الا فيها نذير حتى افريقيا حتى المغرب كان فيه رجل افريقيا كان فيه رجل امريكا كان فيه رجل اوروبا كان فيه رجل لكن ما حكى الله عن ولاه الرجل لان العرب لا تملع الفرص المناطق تحدثوا عن الرجل الذين توجد في المنطقه والا رب العزه يقول كل امه امه الا فيها نذير كان فيه رجل انما الذين لم يدركوا البعث هؤلاء يعني لا يعبرون أجل أجل أجل أجل أجل أجل ونص الحديث الصحيح نظرت على سائلة يفتحن يوم القيامة الله تعالى عالم بحيث لو بعثناه الرسول هالكمل يسبعون أمي القرءان الله عالم ولكن يظهر علمه لأنه يعاقب أو على الفعل والعمل لا على علم لا لا على علم فهو يعلم لا من العلم يكون عنده عنده عنده ثبات في الواقع في القيامة العالم لو كانوا أدركوا الرسول يوم ينوع الملذات بيسيره ويأتي بحرية من قيام كلهم مثلا انذهبوا يذهبوا إلى النار ذهبوا إلى النار ويأتي بحرية أحد لحد إذا عرضوا أن لا يذهبوا أيضا فإذا اذا كانوا في الدنيا لو أدركوا الرسول أمروه يقول نعم جاء من الله يقول لا أنسى الله خلاص لا شيء هذا علام على أنهم كانوا في الدنيا وهذا أمر الله أتى هذا علام بعيد ولكن إذا قالوا ليش النار هي كلنا هذا جريء من كل في كل الدنيا يكونه جيش طفرة ما يكروه على كل حال الح روحة وجريء هذا ال ال الأصل ال الاعم ما يسمع كلمة رجول ولا يجروح ما, ما يجمع لجوه هذا أيضا من سحر الله المقيم أيضا أولاد المشرتين قول الحديث صحيح صحيح أي أيضا الأولاد المشركين ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم من رقياه أولا المؤمنين؟ لا أولا المؤمنين؟ لأنهم كلهم الجنه لكن أولاد المشركين ربنا يمتحنهم هؤلاء يعني هكذا أما المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله؟ لا لا يدخلوا في هذا القياس ليش لأن عندنا ادله قاطعة على أن المشركين معجلون فالرسول يعني الـ الـ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل <تصفيق> عن بيجد عاش سأل سيد عاشم بيجد عنا كبر وكان فريدا وكان يحرج فيه ويفعل الخير يعني أعمال فريدة كثيرة فقالت له وكان يجمع على الخص على يجمع عشرات الناس والخص الواحد كبير كبير يعني ما الله يدل المعروف وخير فقال لو اجد عن هذا هدول الجنه ما قالها سنه محمد صلى الله عليه وسلم كان من قبل ولكن كن فقال له ليش قالت يا رسول الله قال كم يفعل ويفعل الحبيب صحيح مسلم قال له لم يقل يوما رب ما بخطيئه لو قالها فردي. نعم ايضا مر على قبور المشركين في المدينه وسال عنه شمس القبور قال ايام الجاهليه قال اسمعن يا ادم أخبر عن عن, عن الذي أتا بالأصنام من مكة عمرو لحي خزاع عمرو عمر لحي هل وين جاء الأصنام من مكة؟ لأن أهل مكة كلهم كانوا على دين إبراهيم وعلى دين إسلامي إيش كل اللي بغيروا بنت الدين هم أبو هارب أبو هارب إيش كل اللي بنتناوغير بن أبو هارب عمرو لحي وهو لما مشى للشام وجد وجد, وجد أصنام زواف فمستاره وذا بها هو أول قهو من سير بالسوابق والحام والعيش يعني ال الوسيط ولا سائر الورث هو هذا هو, هو اللي هذا وشرع مجلس فقال قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في قصبه يعني تدلت مسارنه وهو, وهو يجرها هو بالنار رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل المشركين احاديث عدد لو كان عند الوقت لما كانت تجمع جمع العشرات الاحاديث لهذا الموضوع يجيد كله في النار. وزيد على هذا كان يعيشون بين النصارى والنصارى في ذلك الوقت. ترديهم بالصحيح. قبل بيعة تسيتنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة سبودة رسالة موسى رسالة يسوع من الذي أنهىها وطلعها ونهاها هو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما رسالة كريزاليك مضحكة. المهم يا إخوان هذا كل كان يحتسي يحتسي يكون بهذا. يحتسي يكون بهذا الذين كانوا على التوحيد ويسمعون منهم مباشرة. ترى هؤلاء شو ليسو إيش؟ من أهل فصرة ليسوا من الفضول قرئ إلا بعض المعلومات هذه بهذا المعنى يدل على أنها ليست لأجله. ففقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا ما يدخل فيه إيش؟ أن يعبد فيه؟ ثم سؤال آخر باختصار إن شاء الله يقول ما معنى قوله تعالى مسابكم حرق لكم فاتو حرقكم على شيء الحرق بل البلد خلف الله لا حرق والحرف ماذا يقصد منه انك احرص ليش تقصد انباس اذا المرأة تحرص في محل الانباس مقبله او مقبله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط تكون في صميم واحد من مرجه اما في دموعها فحرام وحرام حرام فهو ملعون ملعون ملعون ثلاث مرات على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهو من الموتية بمكان نساءكم حرف لكم فاجع يعني إذا كان حاجم مثلا أو مريضة أو كذا وهو سبحان الله هاجد الرمور واحتاج إلى أن يصدق ما في نشاهه فدئي من جهة من جسدي الشريطة أن يفرق الدماء في أي جهة وأن يفرق الفرد إذا كان في حاجة كان حاجة في أي جهة من جسدها يعني يقل وترى وترى. أما الضدور فلا خلايا هنا يقول ما حكمه ما حكم الله من يطلر في النساء والبنات وأن يتحدث معه هذا زاني، هذا زاني، لأن الزينة كما قررت بيس وعثما قد يكون بالعين وقد يكون بالكلام، وقد يكون في اليد وقد يكون اللي بالريش يمشي مع أبنته يمشي مع امرأة وقد يكون في الفيت قد يكون فرسول الله يقول العين مزني العين تزني وزناها النظر هيد ووو والبدر تزني وزناها السماع الأغاني والسماع الموسيقى والسماع والعين تزني سماع الرقصات ونشوف اللي كده هاد هاد البيضاء هاد الشقراء هاد ما شاء الله حرام هذا زينة زينة قال واليبدو تزني وزين على البطش صفحة المرأة جميلة صفحة ها والرجل تزني تمشي معه في الشارع وبنجك هذا كله زينة قال والفرجو هذا زينة برا حق كل والبر... وال... يصدق وذاك أمي والأخير إن شاء الله قلت لك قبل هذا الأخير وهذا هذا اللهم أخير الله مبارك مجد سبحانه وتعالى إلى سبحان ربي الذي علم الكتاب وجعل كلامه مصلي عليه